رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمرون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 فالصالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي.